بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتان مستور في ربهم منشور والبيت المعيور والسقف المنطوع والبحر المسجور إن عذاب ربك نوافع مهنه من باسع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمشربين لذينهم في خوضهم يدعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بنا تفذبون أفتحر هذا, هذا أم أنتم لا ترصرون اصلوا ما اصلوا لا تصبروا او لا تصبروا سواء ذلك انما في زول ما كنتم تعملون ان المشطين في جنة منعيم فاتهين بناها آتا من ربهم ووصاهم ربهم عذاب الزحيم اني اؤمن بمهسو سمعنول مستقينا على سرور منصوبه وزوجناهم من الذرين والذي لا منو وتبعتم له كنا بهم نور يتهام ومن آتناه ذم من عملهم من شيء كلهم لما كفنوا وان لنا لهم دفاع نسهم ونحن لله لا يشتن يا سنزع يتنازعون فيها كأسا كأسا ما لهم إسر ولا فأسيا ويطوق عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلاء مكنون وأقبل بعضهم وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أمرنا مشفقين فمن الله رمعنا ووقعنا عذاب السمون إنا كنا من قبل ندعوه إنه منظر لكن فما أنت بنعمة ربك لكاهل ولا مجنون أم يقولون شاعرون تربط به ريب الملون قلت ربطوا فإني معكم من المتربطين أم تأمرهم أحلاما بها لا أمهم قوم صاغون أم يقولون تقوله بل ما يؤمنون فليأتوا بحديثهم مثلين إن كانوا صادقين انخنقوا من غير شيء قد موى مر خالقون انخلق السماوات والارض أن لا يوسنون اما يولدون خزائن ربك انهم المصيطون ان لهم كل مولى يستمعون فيه فليس في مستمعون بصوف عليم وراء ان لهم بنات ولكن أم تسألهم أجرا فهم من مغرمين مشخلون أم عندهم الغيد غير فهم يسترون أم يريدون كيدا فالذين كبروا هم المكيدون أم لهم إذا ذا غير الله سبحان الله Subhana Allah yawma ma yushifun wa ayanu fi s-samā' min s ساققا يكونوا سحابهم مرسوون فذرهم حتى يناقر يومهم الذي فيه يصعبون يوم لا يغني عنهم سيدهم شيئا ولا ينفرون وإن للذين ظلموا عذابا ينزون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون واستر حسن ربك فإنك بأعيننا وسبح بحب ربنا fe me le a gro o ne ne yni beem